لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروا ذات قديرات ويسقون في جا كأسا كان مزاج غذا جبيل عيلا في جت سم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 117. خضر وإستبرق 118. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 119. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا